قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ما معنى يبلوكم يختبره لأن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ليختبركم ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولاحظ أن الله جل وعلا قال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا وهذه تستحق حقيقة هذه اللفظة أن نقف عندها ونناقش بها أنفسنا لأن كثيرا من الناس يا أخوان يعتني بالكثرة ولا يعتني بالحسن هنا الله عز وجل قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن عملا قال الفضيل بن عياض أحد سادات الأمة والمقدمين فيها زهدا وعبادة قال أحسن عملا أي أصوبه واخلصه قيل للفضيل بن عياض يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه قال إن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا خالصا لوجهه لا يراد به غير الله عز وجل صوابا على السنة فإذا كان على البدعة فإذا الله عز وجل لا يقبله فمن صلى صلاة أو صام صياما او عبد عباده او دعا دعوه على غير نهج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان عبادته مردوده عليه ولا يقبلها الله عز وجل وان اغنى نفسه وأتعبه وكذلك لو انه اجهد نفسه وأتعبه ولكنه غير مخلص لله عز وجل أترونه ينال, ينال من أجله شيئا؟ كلا والله قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا مشورا. إن العمل يا إخواني لا يرتفع إلى الله عز وجل إلا إذا كان عملا صالحا وإذا كان غير صالح رد على صاحبنا أسأل الله السلامة والعافيه فيقول الفضيل بن عياض إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا رد على صاحبه لم يقبله الله عز وجل وإذا كان صالحا صوابا ولكنه ليس بخالص لا يقبله الله عز وجل وهذا يا إخواني يجعل العبد حقيقة ينتبه لأعلمه فإذا جاء يريد أن يعمل لابد كما قال السلف أن تنشر له ديونا أي عمل أنشر له ديونا سل نفسك سؤالين اثنين الأول ماذا أريد بالعمل هذه قضية يا إخواني خطيرة جدا تستحق فعلا والله أن نجعلها حاضره في قلوبنا حاضره في أذهاننا كل عمل أنا جيت أريد أن أعمل محاضرة ماذا أريد أريد أن أتبع جنازة ماذا أريد أريد أن أصلي ماذا أريد أريد أن احضر محاضرة ماذا أريد هل أريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة فإن كانت فأقبل وإلا فوالله السلامه ما يعجبني شيء ولهذا يا إخوان كان السلف يقولون إذا أردت أن تعمل عملا فاسال نفسك سؤالي السؤال الأول لم لماذا تعمل هذا العمل لماذا تفعل هذا الفعل الثاني كيف كيف تفعل هذا الفعل هل هو على الطريقه النبويه هل هو على النهج المحمدي فان كانت الاجابه الاولى لله والثانيه نعم على منهج النبي عليه الصلاه والسلام فاقدم وإلا فاحجم صحح النيه أحد السلف قيل له تعال نتبع جنازه قال قف او قيل له نعد مريضا فقال قف ثم وقف وانتظر ثم قال نعم مشايلا اراد ان يصحح نيته رحمه الله تعالى ومن الايات ايها الاخوه التي تبين لنا وجوب الاخلاص قوله تبارك وتعالى مبينا لنا ضد الاخلاص وهو الرياء وعموم اراده الدنيا كل يا اخواني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 محمد بن عبد الله سيد المخلصين أمر بالإخلاص في آيات كثيرة قال الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة الانعام قل إن صلاتي يا محمد قل للناس اعلمها للناس إن صلاتي ونسكي لبيحتي ومحياي ومماتي كل لله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ما اشرك مع الله عز وجل احد حياتي كلها لك حتى مماتي وقد يقول قائل وهل يرائي الانسان في موته قال السلف نعم بعض الناس يرائي في موته يتمنى ان يكثر الناس والاتباع والمصلون على جنازته فيقع في الرياء هذه اراده رياء هذه يا اخواني اراده يعني بعض الناس ياتي هذا الهاجس وهذا الهاجس ان الناس تجتمع على جنازته فتذكر جنازته من ضمن الجنائز التي يكثر عليها العدد والحضور وهذا يا اخواني من اراده غير الله تبارك وتعالى أو لا يا إخواني نعم هو كذلك الإنسان يا إخواني حينما يريد دعاء الناس أليس دعاء الناس إبادة يجب أن تريد به وجه الله عز وجل وكل منا يا إخواني يريد والله أن الناس تكثر على جنازته إذا مات ويدعون له لكن الإشكال, وين؟ الإشكال يقع يا إخواني في إرادة الحمد والثناء لكن لما يريد الإنسان وجه الله وأن الناس يذكرونه بالخير يدعون له يكثر شفعاؤه يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيشفع له أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه يريد الإنسان هذا إلا شفعهم الله فيه يشفعون لك يدعون لك يا ربي أدخل عبدك الجنة كلنا ذاك العبد الذي يريد وجه الله عز وجل ويريد جنة لكن حينما تسوء النية ويراد أن يقال لو ما أكثر الحضور ما أكثر المصلون ما أكثر التابعون له يبدا يثنى عليه ويظل هذا الهاجس حاضرا في قلبه نسأل الله السلام والعافية هنا يكون الرجل قد وقع في الرياء حتى في موته نسأل الله السلام والعافية اللهم أخلصنا وعيانا